صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي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 ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإنما يزقك من الشيطان لزق فاستعذ بالله. إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعم أَبُدُوا إِلَيَّ كَنَسْتَعِينِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ طَيِّرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضال.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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم